رب ا ل ع ز و ا ل ص ل ا م ع ل سلام عليكم سلام ل ي ك إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبذل منهما رجالا كثيرا و إ س ا ء واتقوا الله الذي تساءل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا د ي ُ ص ل لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ي ُ ع الله ورسوله فقد فاز ف و ز ا عظيماً أما بعد في النصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى ن و م ُ د ف ا ت ه ا وكل مُخدفة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد إ ن الله عز وجل خلق الخلق في هذا الكون لعبادته فلم يخلقهم عبثا ولم يخلقهم للعب ولا للتصارع على الدنيا فقال عز وجل وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق صفوة المتين فأنزل الله آدم عليه السلام على الأرض كي تبدأ ح ي ا ه لبني آدم حياة الغرض منها أن يبتلي الله بني آدم أن يبتليهم ليعلم الصالح من الطالح آه وليعلم المطيع من العاصي وكانت الحرب من أولها مع العدو الأول لآدم تبليس عليه لعنة الله هو أول من عبت من دون الله ولذلك حذر الله عز وجل من عبادة الشيطان وقال عز وجل ومن يغل م ن ه إني إله من دونه فذلك ن ج ي جهنم كذلك ن ج ي الظالمين ومن يقول منهم إني إله من دونه هذا قول إبليس هو أول من قال ذلك هو أول من ادعى الإلهية وتبعه, وتبعه على ذلك فئام من رؤوس أ ت ب ا ع نحو فرعون ومن جاء بعده ومن كان قبله ممن ا ل د ع ى الالهية وليس الاشكال في من يدعي الالهية ثم يُعبد فقط انما الاشكال في المعبودات كذلك التي ت ع ب د من دون الله وهي لا ترضى ان تعبد فالنصارى يعبدون المسيح عليه السلام هو لا يرضى ان يعبد من دون الله وما قال لهم اني اله ولم يقل لهم اني ابن اله ولا قال لهم اعبدوني من دون الله ولكن الذي قال ذلك إبليس ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين كما قال ابن جريج من عمة التابعين إنما قالها إبليس إبليس هو أ ل من قال ذلك إني إله من دونه وما هو الاله؟ من هو الاله؟ الاله في لغة العرب هو المعبود الذي ي ع ب د ه هذا هو الاله ف ا ل ا ل ه لا يعني عند العرب الخالق او الرزاق او المتصرف هذه ليست معالي الاله انما هذه معاني الرب او سماد سمات ربوبية الخلق والرزق والتدبيق فالمشركون جميعا من لدن و ح عليه السلام حينما ظهر الشرك بالأرض إلى أن تقوم الساعة إنما يؤمنون بالرب ل ع م ي ق ر و ن بالرب أن هناك, أن هناك ربا خالقا رازقا مضبرا ما خلقوا بذلك ليست مشكلة, ليست مشكلة المشركين في إثبات الرغوبية للرب هم ي ض ب ت و ن الرب النصارى يعتقدون أنه ا ك ربا خلقه رزق نعم وأن المسيحة المسيح هو ابنه أو أنه تمثل فيه والوسنيون الذين يعبدون الأموات التي تتمثل في صورة أصنام أو في صورة رجال مقدسين معظمين عندهم إنما عبدوهم حتى يقربوهم إلى الرب كما قال عز وجل عنهم في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ه ذ ي م ق و ل ة المشركين ولذلك ذكر الله عنهم أنهم اعترفوا أنه الخالق و َ ل ئ ن س أ ل ت ه م م ن خ ل ق َ ه م ل َ ي ق و ل ُ ن ا ل ل ه ف َ أ ن َ ي ُ ف ك و ن ل م ا ذ ا أ ش ر َ و ا ق ا ل و ا ل أ ن ا ل ل ه ل ن ن ص ل إ ل ي ه إ ِ ل ا ب ِ ط ر ي ق ا ل ْ و س ا ئ ل و ا ل ش ُ ر ك ا ء و ا ل و س ا ئ ِ ل ع َ ل ي ن َ ا ن َ ت خ ِ ذ و س ي ل ة إ ل ى ا ل ل ه م ن ع ِ ب ا د ه ا ل ص ا ل ح ي ن َ ن ت ر ج َ إ ل ي ه م ب ا ل د ع َ ا ء و ب ا ل ع ب ا د ة حتى يوصل دعاءنا إلى الله والذين اتخذوا من دنيه ا و ل ي ا ء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ي ز ل ف ة هذا قول الله عز وجل ليس قول فلان ولا علات ولكن قليلا من الناس من يتدبر القرآن إذا قرأه وإذا تدبره قد يتدبره بفهمه الخاص لا لن نل نطالب ان ت د ب ر لن نطالب أ ن نتدبر ا ل ق ر آ ن بفهمنا ي نحن ل أ نتدبر ن ا ل ق ر آ ن بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم ظهرت لو ظهرت ف ئ ة كانت زمن القنوات الفاضيه وغيرها تدعو إ ل ى تدبر ا ل ق ر آ ن باهواها ئ يعني كل ا له ل هو يفهم القران يفهم القران بهواه بفهمه ي الخاص لا إن كلام الله عز وجل إنما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ت د ا ء ثم طلقاه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموه أحسن الفهم فنحن يجب أن نفهم القرآن بفهمهم ليس م الإباء وإنهم أحسن من يفهم لغة العرب التي نزل بها القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحساب هم س ل ف ن الصالح هؤلهم السلف السلف ل ي س حزبا من هذه الأحزاب المعاصرة كما يعتقد يعتقد البعض لسبب تسمي أو انتسب بعض الأحزاب السياسية إلى مسمى السلف لا السلف لا علاقة لهم بهذه الأحزاب السياسية السلف هو مصحابة ف ه م هذا السلف ليس حزب غلاف وليس ا ل ج م ا ع ل ه و ل ا ن ي ة السلف هم الصحابة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ب ع و ن لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة هم الذين فهموا الإسلام حق الفهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من مسعوة الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أي الصحابة والتابعون وتابع التابعين السلف الصالح قالهم السلف الصالح الذين اجتمعت الأحزاب من كل حزب وصوف وتحت مسميات مختلفة ا ن ت سمت للسلف على حرب على حرب هذا منهج منهج السلف هزم من هزم من هزم والتشويه و إ ظ ه ر ه بأسوأ الثور يعلمون أن منهج السلف بريق من كل هذه الأمور وإنما يبعل ذلك الفرح المنحرفة عن الإسلام من خوارج وغير ذلك لا علاقة لهم بالسلف ولا وهم أعداء السلف هم أعداء و ع ت ق ا د ومنهج السلف الذي قام على الكتاب والسنة لم يقم على أخوال فلان والعلان نمغضم على كتاب وحد وسنة وحد من الله عز وجل فالذين يعبدون من دون الله بغير رضاهم يتبرعون من عابدين يوم القيامة ولهذا كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلالها إلا م ح وحد أخلص التوحيد لله لم يعبد غير الله من صنم ولا نبي ولا ملك ولا جن ولا شيطان ولا وزد ولا صالحا من الصالحين مهما كان صلاحه لا يعبد إلا الله ولا يتخذ سركاء مع الله في الدعاء ولا في العبادة إنما يتوجه بالعبادة, لل... بالعبادة لله وحده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم ي ن ظ ب واسطة هل طلب ربنا منا وسطة في الدعاء حتى يسمع دعاءنا والله ما طلب وسطة قال ل ا إذا س ا ل ك عبادي عني فإني إيه؟ قريب أ ج ي دعوة الدعي إذا دعالي ولكن الشرط ما هو الشرط ف ل ي س ت ج ي ب لي و ل ي ؤ م ن به لعلهم يرشدون هذا الشرط تستجيب لله إذا دعاك لما يحييك ا س ت ج ب ا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم الاستجابة والإيمان ولهذا جاء في حديث أبي هرير الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن, إن لكل نبي دعوة مستجابة وقد تعجل كل نبي دعوة و إ ن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة ا ن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا هذا هو الشرط أن تموت على التوحيد لا تشرك لا تبع غير الله لا ت ذ ب ح لغير الله لا تتخذ أي واسطة بينك وبين الله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة العبادة وإن كان هو وإن كان واسطة في الوحي وفي التبليغ نعم هو الذي بلغنا الوحي هو واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الوحي والرسالة نعم لكن, لكن الله لن يجعله واسطة صلى الله عليه وسلم س م ع الدعاء أنه, أنه لن يسمع دعاء إلا عن طريق رسول الله لما قال هذا ل قال إني قريب والرسول صلى الله عليه نفسه تبرأ من أن يكون واسطة في العباده فقال قل اني لا ا ق ل ك ل ه ا ل ل ك م ضرا ولا رشدا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا شيئا من دون الا باذن الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها كلامه الى صفيه عمتي والى فاطمه بنت يا صفي عمد رسول الله إني لأغني عنك من الله شيئا يا خاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت ما شئت إني ل ا غ ن ي عنك من الله شيئا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع الدعاء إذا دعاه أحد لأنه ليس إلها حتى يسمع الدعاء ذ ت فالذين يعتقدون النبي صلى الله عليه وسلم ي س م ع ا س ت غ ا ث ت ه م إذا قالوا أغسنا يا رسول الله والله لا ي س م ع ا س ت غ ا ث ت ه م ولا دعاءهم لأنه ليس إلها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إنما إله إله واحد. واحد هو الذي يسمع الدعاء سبحانه يسمع الدعاء فوق سبع سماوات وفوق العرش عز وجل ولو أنت في باطن الأرض يسمع دعائك ويسمع صغاستك ويجيبك ا ن شاء الله إذا أخلصت الدعاء بل ويجيب دعاء المشركين إذا ركبوا ا ل ف ل ك وحش وخافوا الغرق د ع ا الله مخلصين له الدين لمن جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ولكنهم إذا عادوا إلى الأرض أشركوا أشركوا بالله دعوا الأموات الذين لا يسمعون من دون الله واستغاسوا بهم وطافوا بقبورهم كما ي ط ا ف بالكعبة ولا يزب الله والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد فقط كما بحديث أبي سعيد ا ل خ ض ر ي قال لا تشد, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحراخ ومسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى فلا يجد الأحد أن يقول أنا سوف أذهب أزور أزور المسجد الفلاني إلا لدي المساجد الثلاثة بقت لا ديارة ولا قضت بالزيارة إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي وزج بعد ذلك يستوي لا, لا فضلة لمسجد ل ه على آخر بعد ذلك من جهة الفضل المطلق إلا لهذه الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره كما <تصفيق> في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمده مستدف وغيره ط ا ل ئ ن لله ملائكة سيحين في الأرض ي ب ل غ و ن على أمه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام أمته مباشرة من نفسه إنما تبلغ بذلك ملائكة آه. فأنت إذا س ل م على النبي صلى الله عليه وسلم الآن إنما تحمل الملائكة أو ملائكة هذا السلام إليه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع السلام مباشرة لأنه صلى الله عليه وسلم قد مات إنك ميت وإنهم ميتون آه. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث للصحابة حزن وما ت ك ي ل و ا أن يفقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بشر صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر خ ط ي ب ا في الصحابة مذكراً ي ا ه م فقال من كان يعبد م ح م د ا فإن م ح م د ا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فاتركوا ل غ ل و ة واحضروا من الغلوة كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم الغلوة إن أهلك من كان قبلكم فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذي أخرجه البخاري لا تطروني كما أخرى النصارى ابن مريم أهلا تبالغوا في مدسي كما ذالها ل ن ص ا ر ى في مدح المسيح حتى عبدوه إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم ينهع علي للغلوب ش د النهر ولا يرضى أن يغلو أحد فيه لما أجاءه رجل فقال له ما شئت ما, شئت ما شاء الله وشئت يا محمد فقال أ ج ع ل ث ا ن ي لله ندا بل كل ما شاء الله وحده ف ي رواية بل كل ما شاء الله ثم ش ئ ت بحرف التعقيم والتراكي ثم هذا التوحيد هذا و التوحيد الذي أنزل الله ا ن أ ج ل ي الكتب وأرسل الرسل كي يعبده وحده سبحانه في هذا الكون عز وجل ز وجل الحمد لله و ح د ه والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم أشهد أ لا إله إلا الله وحده لا شريك له أ ش د أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله و ص ح ب ه وسلم أما بعد فما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان أي من المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان والتوحيد وكما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عديث نحاته في الصحيحة س ب ق ف بين يدي الله وحدك إن كنت مؤمنا أو, أو إن منت على, منت على الإيمان على التوحيد و م ا الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فنهم يحجبون عن ا ل ل ز وجل ثم إذا سطرك ربك وغفر لك فهنيئا لك طرى طرى الله عز وجل طراه ب ع ر ص ا يوم القيامة وطراه بالجنة طرى الله إن كنت موحدا وتشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحق لك أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت موحدا مخلصا أخلطت د ي ن لله لم تشرك بالله شيئا ومن أشرك فليتب قبل أن يموت من كان واقعا في أي صورة من صور الشرك الأكبر أو الأصغر فليتب إلى الله منها لأن الله لا يغفر الشرك إما تصاحب عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناسا و يدعون إلا شيطانا مريدا لعله الله وقال لا اتخذن من عبادك مصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأملنهم ولا أمرنهم فليبتقن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن ينتهي للشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينة آه. اياك و ا ش ر ك اياك و ا ش ر ك ان الشرك اعظم الزنوب اعظم من كل الكبائر اعظم من ترك الصلاة واعظم من ش ر و الخمر ومن الزنى اولي ا ك الزاني ا ل و ح د في م ا ه د ة قد يخسر الله عز وجل لا يعني هذا أننا نراغب في الزنة ولكن نبين ل الفرق بين الشرك والمعاصي الأخرى ف ن الشرك بالله دعاء غير الله أعظم كل السنوب فإياك إياك و د ع ا غير الله لا تدعو إلا الله عز وجل وإذا توسلت فتوسل بالله او باسماء الله او ب ص ف ا ت الله او بعمل صالح لك كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السلاسة الذين ا ن ط ب ق عليهم الغار من بني اسرائيل فتوسل توسل كل واحد منهم بعمل صالح حتى ففرج الله عنه فأنت تتوسل بعملك الصالح لا بأس او تتوسل بأسماء الله وصفات الله اللهم ا ن ي أسألك أنك أنت ا ل غ ف و ر الرحيم لن تتوسل أن تغفر لي و ن ترحمني لكن لا تقل اللهم إني أسألك بجاه نبيك هذا لم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ما ت و س ل و بجاه النبي ي س أ الله ما يسأل ومن ثبت هذا عنه ولو كان خيرا لفعلوه و ل ا ت و س ل و ا و غ ي ر ه من الصالحين ما قالوا برأس الحسين افعل كذا هذا شرك الحسين رضي ا ل ه بريء من هذا لا يرضى بذلك فكيف من دون الحسين وهو حفيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحسين رضي الله عنه وأرضاه وبقية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه المطهرات لا يرضى أحد منهم ا ن يدعى من دون الله ولا أن يطاف بقبره ولا أن يُصبح له الزمائح التي لا تُصبح إلا لله قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي أخرجه مسلم لعل الله من ذبح لغير الله لعل الله من ذبح لغير الله فإياك أن ت ُ ر ب الزمائح إلا لله إراقة الدم إنما تكون لله ل ينال الله لحومها و ل جمالها ولكن يلا له التقوى منكم فالزموا ت و ح ي د ا ل ز م و ا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طاعة رسول لم ط ع ت ا ل ه صلى الله عليه وسلم كما قال من اطاعني ف ق ا اطاع الله فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم انما تكون بان تعلم سنة تعلم سنته, تتعلم سنته. حتى تعبد الله عبادة س ل ي م ً لأنك لن تستطيع أن تعبد الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أسألكم كيف عرفنا عدد ركعات صلة ا الظهر أو العصر أو المغرب أو ا ل ع ش ا ك لا، لم ت ا ت ي في القرآن لما عرفنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عرفنا تفاصيل الزكاة ومناسك الحج وتفاصيل أحكام الصيام وأحكام العبادات كلها أغلب التفاصيل هذه لم تتلت في القرآن إنما وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا محفوظة ومنطعنا فيها فوزن ذيب لأن الله, الله حفظ ا كتابه وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن نحن نزلنا الذكرى وإن لو لحافظون قال ا ل م ف س ر و ن الذكر كتاب وسنة وليس القرآن فقط وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى السنة مبينة مبسرة للقرآن ولن يفهم القرآن إلا بالسنة ثم بما فهمه الصحابة الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة هذا هو الإسلام هذا هو التوحيد غير عصبية ولا حزبية ولا ا ح ز ا ب ولا فرح ولا جماعات إنما هي أمة واحدة كتاب واحد سنة واحدة منهج واحد منهج الصحابة منهج السلف الصالح نسأل الله أن يرزقنا الثبات على هذا الإسلام وأن يخدم لنا بالحسنة اللهم ثبتنا على دينك اللهم ثبتنا على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سلطين الصالح ا الذين هم خير الناس اللهم ثبتنا على منهج السلب الصالح منهج اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقنا خصنا ل خ ا ت م ة اللهم اصلح ولاة امورنا. وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم ح ف ظ مصر واهلها. اللهم ح ف ظ مصر واهلها. وجنبهم ا ل ف ت ن وجنبهم كيد الاعداء الذين تحرشوا بنا من كل مكان اللهم اردك ايدهم في نخورهم واحفظ بلاد الاسلام جميعا واصلح المسلمين وارزقهم وارزقنا وياكم ا ل ص ل ا ح والاستقامة وحسن الخاتمة وصلى الله على محمد وعلى آله واصحابه وسلم <تصفيق>